وبعدها فبين يدي حديثنا وجه العنايه الى ان غدا بعد صلاه العصر حفل توزيع جوائز لتكريم ابنائنا من الطلبه في حلقات القرآن الكريم هذا المسجد المبارك وجميع الاخوه مدعوون لحضور الحب غدا بعد صورة العصر من الله عز وجل تكريم أبنائنا الطلاب في حلقات في القرآن الكريم ونجدنا المسلم المبارك والجميع موجه لهم الدعوة للقرور هذا الحب أما ما نحن بالصور الحديث عنه من الكلام عن إحكام صلاة الجماعة وما يتعلق بها فقد اعرضنا أمس للمساله فضل صلاه الجماعه اليوم ننتقل الى مسألة الاخرى وهي الامام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم القوم اقراهم لكتاب الله فان استوعب فاعلمهم بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الزوم فأقدموهم هجرة وهذا طبعاً كانت أيام الهجرة فإن الزوم فأقدموهم سينا طبعاً هذا عند الاختيار يعني لما يقول المسلمين عن يعينوا إمام لهم ماس بكهاب أنشأ حديثاً وليس فيه ايمان ويريد اهل الحل والعقل في هذا المكان ان يعينوا اماما للصلاه ساعتها ما هي المعايير التي يختارون عليها طبعا في معايير عجيبه جدا بنسمع عنها في كثير من المساجد هنا وهنا تجد الرجل لا يعرف شيئا عن القران بل لا يعرف شيئا عن الحياه اصلا ويجي كده يتقدم ويصلي بالزوفة كده وينقل الى بعض حفظه القران ويقول معلش يا ام الشكولاته اصل انت مش متجوز اصل لنا اصل انت مش متجوز بلد وكان الذي صلى الله عليه وسلم قال يا ام القوم المتزوج منه ما للزواج وما للصلاه فرحة الأول مقاتل قال يا أم القوم أقرأهم لكتابنا واحد من أنه معيش عم الشق راسك عريان ها أنت مستحيل على ورافت أنا حصلة لإمان طبعا معايير عجيبة جدا للإمان يا أم القوم أقرأهم لكتابنا وطبعا كان عليهم رحصة أصلى لك أعلى من نفس القرآن هم أبقوا الناس في دين الرحمن وهم أورعوا الناس وأفقى الناس لله الواحد الديان من إيه أوليك وصلى على الله السماء كان الصحابة قالوا كان الواحد مننا لا يتجاوز العشر آيات يجي عليه عشر آيات في القرآن يحفظه ما يعدونش خالص لا يتجاوز حتى نقفزه يبقى حفظ العشر آيات ونتعلم فيهن من العمل من العلم يعني يعرف من الايه من العلم ونعمل بهن بعد ما خلص العشر ايات تلاوه بتشكيل وباحكام وضب وبعدين يسال بقى عن المعنى اللي فيهم يفهم التفسير بتاعهم ثم بعد ذلك يعمل بهن يروح بنقول على عشر ايات ايه يقول فتعلمنا القران والعلم والعمل جميعا إذن إما رسول الله عليه السلام ولنا أقرأهم لكتاب الله ليه بواب يتكلم عن واحد ليه؟ ما؟ وعالم وإيه؟ وعامل فأين أنا من هذا؟ أين أنا من هذا؟ إذن التقديم ليه؟ لأكثر الناس أقضى بالقرآن خلاص فليس سواء اللي بقى بنعلم مين حافظ القرآن اللي هنا في واحد حافظ القران كله وواحد حافظ القران كله هنادي من فيهم قال ليس سواء فاعلاههم بالسنة يبقى اللي يقوم بالناس ايه ها على المشكله حافظ يبقى قران ايه كمان وسؤال. يعني عندما تحفظ مئة حديث ولا لأحفظ مئتين حديث ولا خمز حديث ولا ألف حديث بلأ اللي أعلم ليه؟ لأن الألم بالسنة هو اللي سيعلم حينها الصلاه هو العارف إذا أغلق في الصلاة يصرف إزاي فانتقض في الصلاة يصرف إزاي, إزاي إذا ها؟ تم عانا تصنع لك؟ صال على الألم بالسنة فإن استور؟ فأعلمهم ده طبعا فين استور؟ ولكن هذا هو مسؤول عن السلف الذي يمكن ان يكون هذا هو مسؤول عن السلف الذي يمكن ان في هذا القرآن وحفظ السنة لكن أكبر في السلف الذي يمكن ان يكون هذا هو مسؤول عن السلف الذي يمكن ان يكون هذا هو مسؤول عن السلف الذي يمكن ان يكون هذا هو مسؤول عن السلف الذي يمكن حتى لا يسمح احد لنفسه ان يتجرأ عليها وان يتجاسر عليها والا فهناك كلام خطير جدا لاهل العلم بل وكلام جاء في الشرع في رجل تصدى للايمان وهو ليس لها لاهل وفي وليس يتصارعون على الايمان هذا كلام خطير جدا اخوانا حس وحسوبكم ان اعلم قبلكم ان الامامه منصب تكليف وليس منصب تشريع مصر تكليف فإما ان اكون من اهله واما خاطر يخاطئ النسل رايح فتكون على دماغي انا اما ان اقول انا لا ادمان وإما خاطر يخاطئ النسل رايح تحمله انا كله على ادمان لماذا لانه منصب تكليف ولا يبدو ان له إلا من كان له بأهله، ولا البائع له أحد من نفسه، بل من موكل إلى شيء اعين عليه، ومن طلب شيئا موكلا إليه، يعني أرسل الي العمل بتكليل استاذ مكلف تعمل كذا خلاص الله عز وجل يعين ده مجموعة أنا هو المفروض أنا أقول لك. ها تعال من طلب شيء وُكِلَ وكل وُكِلَ وكل يعني لم يوكل الى الله عز وجل وانما حين عطيه الله طالع هيسيب فيه الشيء ده هو يحكم عليه اذكر بالطرائف بحاله ان رجلا في صلوات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 ان الرجل يصاب بشرطه عجيبه جدا طول الصلاه الركعتين يصليهم بجهد اي بجهد احكي في الميكروفون عجيب كل بيقول بدرجة اللي اللي اللي كان في ما بيقول فيه ضعف لدرجه ان يقولي انا اذكر ان المصل كان يضحك وماسك نفسه وضعفه وتهز بالعافيه فقل بالصلاه بعدها تاب الرجل واذهب الى الله وحاضر المفكر يصلي المراه من هوك من طرف شيئا وكل اليه نكتسب هذا القدر وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى, سنة وعلى سنة. I think to